يَا مُؤْمَ نَكَأَ أَنْتَعَامُ رُومُ إِذْ قَالُوا يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَيَا مَنْ சியசி க துக்கபியூ துக்கியோ கி துக்கி முன்ன أَلَمْ تُكَلِّمْ كِتَابًا وَالْحِكْمَةَ وَالسُّورَةَ وَالْإِنْدِيدِ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَيًّا أَتِ وَارْكضِي بِإِذْنِ فَطَنّ فُخُوفِي فَتَكُونُوا قَيْرًا وأنت تريد اكما